إِنَّا له في فِي الْأَرْضِ وآتيناه من كل كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْطَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَطْلُوبُهُ طَرِيقًا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مُرَادِهِ وهذه النعم التي ينعم الله تعالى بها على العباد عليهم ان يستعملوها في طاعة الله تعالى وتأمل هذه القصة يقرأها الرئيس والملك والوزير والغني والمدير والمسؤول وحتى لو كانت إدارة الإنسان محدودة فيستذكر الإنسان أن ما بين يديهم النعمة عليه أن يستخدمها في مرضاة الله تعالى الآية الخامسة والثمانون فاتبع سببا فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه فاتجه غربا إذن هو سار في هذا العمل الكبير في أجل خدمة الناس وتأمل قصة الخضر في خدمة الناس وخدمة الضعفاء وهذا أيضا قد سار في خدمة الناس وفي خدمة الضعفة فتأمل مسألة القصتين يعني تأمل ثوالي القصتين حتى الإنسان يعمل دواما لأجل أن يكون مخلصا لله تعالى محسنا إلى عبده. وعلى الإنسان أن يعمل لإدخال السرور بكل طريقة وبكل عمل وبكل وسيلة من الوسائل وينوي الإنسان فعل الخير دواما الآية السادسة والثمانون حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما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 قلنا له على سبيل التخيير يا صاحب القرنين إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره وإما أن تحسن إليهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فعلى الإنسان دواما أن يتخذ الشيء الأرفق والأسهل ما لم يكن معصية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 ثم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا فظيعا وتأمل بأن الكافر مخزي في الدنيا هالك في الآخرة وأن المؤمن في الدنيا جميع أمره خير الآية الثامنة والثمانون وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً لِلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَلَهُ الْجَنَّةِ جَزَاءً مِن ربه على إيمانه وعمله الصالح وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولن الآية التاسع والثمانون ثم أتبع سببا ثم أتبع طريقا غير طريقه الأولى متجها إلى جهة شروق الشمس وتأمل هذه الطرق التي قد نهدها الله لنا فهي من نعم الله علينا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 وسار حتى إذا وصل إلى جهة مطلع الشمس في مرأة العين وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيه من البيوت ومن ضلال الأشجار وليستخذر الإنسان هذه النعم التي تغمرنا والإنسان مهما أوتي من نعمة فهناك أشخاص لديهم نعم أقل فالإنسان في لينظر دوامًا إلى من هو أدناه من ولا ينظر إلى من هو فوق كي لا يزدري نعمة الله عليه الآية الحادية والتسعون كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء كذلك أمر صاحب القرنين وقد أحاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان فربنا جل جلاله هو بكل شيء العالم بكل أمر الآية الثانية والتسعون ثم أتبع, سببا. ثم أتبع طريقا غير الطريقين الأوليين محترطا بين المشرق والمغرب وتأمل على الإنسان أن يسلك كل طريق يوصله إلى الله وعليه أن يستثمر كل باب نفع يوصل فيه العلم والخير والآن تعددت الوسائل وكثرة الطرق في الدعوة إلى الله فعلينا أن لا نقصر في باب خير قد فتح لنا الآية الثالثة والتسعون حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وسار حتى وصل ثغر بين جبلين فوجد من قبلهما قوما لا يكادون يفهمون كلام غيرهم وتأمل أن تبليغ الدين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 فاعينوني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم حاجزا. وهكذا يقصد الإنسان وجه ربّه في أعماله يتقرب بها إلى ربّه ومولاه. الآية السادسة وتسعون. اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا أحضروا قطع الحديد فأحضروها فطفق يبني بها بين الجبلين حتى إذا سواهما لبنائه قال للعمال أشعر النار على هذه القطع حتى إذا احمرت قطع الحديد قال أحضر نحاسا أصبه عليه إذن هو أحكم صنعته بغاية الإحكمة وكل من أوتي شيئا من الصنائع والأعمال والوظائف عليه أن يتقن عمله الآية السابعة والتسعون فما استطاعوا أن يظهره وما استطاع له نقبا فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو, أن يعلو عليه لارتفاعه وما استطاع أن يتقفوه من أسفله لصلابته من فوائد الآيات أن ذا القرنين أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا وسيطروا على أهلها فقد آتاه الله ملكا واسعا ومنحه حكمه وهيبه وعلما نافعا إذا هو استخدم هذا الملك لأجل طاعة الله تعالى فهو أسوأ لكل من يأتي من بعده عليه أن يتقي الله فيما ما والله من واجب الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية الخلق في حفظ ديارهم وإصلاح توقورهم من أموالهم إذن واجب عليه أن يؤدي هذا الواجب لأنه ما من عبد يسترعيه له رعية يموت يوم يموت وهو غاش من رعيته إلا حرم الله عليه الجنة أهل الصلاح والإخلاص يحرسون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه الله إذن على الإنسان أن يقصد وجه الله في كل عمل من الأعمال. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.